بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 124. إلا تذكرة لمن يخشى 125. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا خلق الأرض والسماوات العلا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 115. له الأسماء الحسنى 116. وهل أتاك حديث موسى 117. إذ رأى نارا فقال لأهلهم قثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى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 112. يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى 113. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري 111. كي نسبحك كثيرا 112. ونذكرك كثيرا 113. إنك كنت بنا بصيرا 114. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى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 ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل لكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.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 122. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري 123. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 125. قالا ربنا إن 117. لأننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 118. قال لا تخافا 119. إنني معكما أسمع وأرى فَاتَّبِعُوهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَضَيْنَا أَنَّكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى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 119 وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 110 كلوا وارعوا أنعامكم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 111. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى 112. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا 117. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا 118. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا 119. فتولى فرعون فجمع كيده ثم ما أتى؟ قال لهم موسى وإلكم لا تبتروا على الله كذباً فيسحقكم بعذاب وقد خاب من ابترا. 117. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى 118. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا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 112. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا 113. إنما صنعوا كيد ساحر 114. ولا يفلح الساحر حيث أتا 115. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى 129. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ، ولا أصلبنكم في جذوع نخل، ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى.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 126. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم ما لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم مدرجات العلا.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 كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 119. ألا تتبعا 110. أفعصيت أمري قال يا ابن أم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 117. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه 119. وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور 112. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 113. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا 114. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما 115. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا 116. فيذرها قاعا صفصفا 117. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا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 111. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما 112. وعنت الوجوه للحي القيوم 113. وقد خاب من حمل ظلما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 111. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى 112. وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى 117. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 118. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة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 117. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى 118. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم س، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.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 112. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى 113. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها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 111. ورزق ربك خير وأبقى 112. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 113. لا نسألك رزقا 114. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لو لا يأتينا بأية من ربهم أ ولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى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 119. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى